أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من وراء إصافة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك, فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنِ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِنُونَ عَلَيْكُمْ لَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى خذوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة 110. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 111. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحس لتحكم بين الناس بما ولا تكن الخائنين خصيما